وَم أَهْلَكْنَا مِنْ قَريَةٍ اللا وَنَهَا كِتَابُم م علوم مَا تَسبْبِقُ مِنُ مَّةَِ جََهَا وَمَا يَسَْخرِرون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لجنون لَوْمَا ما تاتينا بالملائكه لو ما تاتينا مَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعَةٍ عَلَوْنِ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 وَ قَ إِمَا سُكرِرَةَ بَصَارُونَا بَْ نَّحْنُ قَومُم مَسْحُورون وَلَ قَدجَ عَننا فيِي السَّماءائِبُرجَ وَزَيًا النَّهَال ظِرينَ وَحَفِظ النَّهَا مِنُلِّ شَيِْقَاالِر الرَّجِيمِن اللَّا مَ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 117. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون 118. والجان خلقناه من قبل من نار السموم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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا بليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لما كل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه وان عليك اللعنه الى يوم الدين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 وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ هذا هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ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 وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلَنَّ نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنَّ مَسْنِيَ الْكِبَرُ فبِمَ تُبَشِّرُونَ قالوا بَششَّرناَاكَ بِالْحَقّ فَن تَكُم مِنَ الْ القَانقين قَا وَمَْنَ قَنَقُمِ الرَّحمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّلُون قَا فَمَا خَطبُكُم أَنُّْهَا المُرسَلون قال إِا إِلَّا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّيوَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا مَلْجَأْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اسري باهلك بقطع من الليل واتبع عباد ربهم ولا ينتفت منكم احد ولا يلتفت منكم احد وانضو حيث تامرون فقد اينا ذلك لامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إنها فلا تخضحون واتقوا الله ولا تخجون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون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 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ لَيْكَتٍ لَظَالِمِينَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لِبَإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مِّنْهَا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَوْنَأَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ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 وَاخْفِضْ بِجَنَاحِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينُ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عظيم فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَصْضَعْ بِمَا كُومَرْ وَأَعْرِضْ عَلِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَ نَاخَضْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ